على متن السحاب ارقى ولو مال السحاب متون وانزل في الغلا حتى ولو مال الغلا ديرك ولا شب حد بليلة, بليله ولا المشتاك والمجنون ولا ش م ه ولا واطي ولا ع ن ت ر ولا غيره على السحاب ولوما للسحاب متول وانزلي الغراء ولوما للغراءة ولا بلي له ولا المشتاك غرقى مَثم حتّى شبحت في ديدي والمجنون ولا ا م ج ن ن و و ل ش ي م ة ولا واضي ولا عنقره ولا غيره يا مرحب يا مزيون يجيب الله لي مزيون ولا تسوعه القلبي ولا راسي بتفكيره ولا, ولا, ولا قولك ي الطعنه و ا المغدور والمفعول ولا ع ن ي ت من ص ت ولا الحرمان والحيره اسلي نفسي بغيرك م د ا الناس ما يدرون ولا بين لهم ل ع ه ولا بين لهم ح ي ر ة اسلي نفسي بغيرك من يوم الناس ما يدرون ولا بيقلهم ر و ح ه ولا بيقلهم غيره انا ما اقدر اعيش العمر كله في غرام عيوني تدور ل ل و ف ة ولا ت ش ر ى غالب خيره انا, أنا, خير أنا خاين ادورلي عيون ما تعرف تخوني تسلي خاطر ما شاف منك غير تكسيره أ ن ا ا ل ب ي ع وراس ا ا ل ش و المال والعرقون ولد أ ن ت محطه شوك في سكه ت نجاوين ا النفس ر يهكو رعيف ل مشاوير ن بدال الحب أبي الله ن ا أبي مليون وبي لمن خلصت يقالت فيك تكفين